وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا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 ولا يقينهم بغتتوا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين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 لَكفُرُوا بِمَا آتَنهُم وَلتَمَتَّعُو فَسَو فَ يَقْلَمون أَلَم يَرَوءًا جَعَنَا خَرَمَن آمِن وَيتَخََّّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِجِم أَفَ بِالباطِ يؤمِنونَ وَابِعْمَةِ اللِ وَمَن أَوْلَىٰ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَه ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ مُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِف لام م م غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم من بعد غلبهم سيغليون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 118. وهو العزيز الرحيم 119. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون غاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة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 فَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم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 وَلَهُ وله من في السماوات والأرض كل له وَهُوَ 118. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 119. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو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 فأنتم فيه سواء تقافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أحواءهم بغير علم 118. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين 119. فأقم وجهك للدين حنيفا 110. فطرة الله التي فطر الناس عليها 111. لَكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا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 117. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون 118. أولم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل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 111. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون 112. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون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 ومن آياته أن يرسل النياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلا قَد أَرسَ النامِ قََلِلكَ أررسُولًا إ قَوْمِهِم فَجأُهُ بِالبَييناتِ ف تَقَمن مِن الذيَّينَ جََمُ وَكَانَ حَّ عَلَن نَصُرُ المُؤمنِنين الله ال الذي يرسل لِاقَ فَتُثير سَخابًا فيبسطُ فتُث سَخابًا فيبسطُغ في السم إكَي فَيش وَيجَعلل وَيجعلكِسَف فتَر وَدَق يخردُ منِن خلال.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 وَلَا إِن أَوْسَ النَّارفَ فَرُ أَوهُ مُسفَرّ وََّ وَلُّومِم بَغْد يَكفُرُون فَإِنكَ لَا تُسِق المَوْتَ وَلَا تُسمغُ الصّم مَدُعَ أَإِذاَا وََّ مُدِبِرين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 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْتَرُونَ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 يطبع الله على قلوب الذين لا يحلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 117. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 118. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا 119.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 117. وقعتنا فيها من كل زوج كريم 118. هذا حلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 119. بل الظالمون في ظلال مبين 110. ولقد آتينا لقمان الحكمة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 114. إن الله لا يحب كل مختال فخور 115. وقصد في مشيك واربض من صوتك 116. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 117. تروا أن الله سخر لكم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 وَإِذَا طَائِلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قُولُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهبوا إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفر إلينا مرجعهم فننبئوا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 إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم مَا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 مَوْجُوكَ الَّذِي دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ حَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا وَلَا يَغُرَّكُم بِاللهِ الغَرُور إِ اللهَّهَ ر دَو عمُ السَّاعه وَيَُزّلُ الغف وَيَقْلَََّا فيِي الأرحام وَماَا تَدِرين نَفْسُ مَا لا تَكسِبُ غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من من قبلك لعلهم يهتدون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 يدبر الأمر مِنَ السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 بَلْ هُمْ بِالْغُيُوبِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَأْمَل صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 تَتَكَفَّدُ ذُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ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 الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخردوا منا أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَوْلَىٰ مِنَّا مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَمَا أَغْرَىٰ بِهِ ۚ إِنَّ مِنَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِي وَجَعَلْنَا مُهُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا خَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ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 أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْيُرُذِ فَنُخْرِجُ فِيهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُكُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعمل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 وما جاء على ادعياءكم ابناءكم غادقم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسى تعاند الله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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتهم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۚ أُولَٰئِكَ بِذُنُوبِهِمْ لَمُلْقَنُونَ ذلتالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ أֵي يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۖ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ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 من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يقصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أَوْ أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّطِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليك من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وَكَانَ ذَلِكَ على اللَّهِ يَسِيرا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَأَنَّ يَأْتِيَ الْأَحْزَابُ يَوْدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَحْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ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 من المؤمنين رجال صدقوا مَا عاهدوا الله عليه فمنهم ما انقضوا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إنهم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 وَأَذَلَّ الَّذِينَ غَورِهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ صَيَّصِيْهِمْ وَقَذَفَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريِقًا تَقْتُلُونَه وَتَأْسِرُونَ فريِقًا وَأَوَّلَتْكُم أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَغْضَبَ لَمْ تَطَؤُوهَا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 يا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ مَا اقْتَمَتْ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا خَادَقَ اللَّهُ الْعَظِيم